لأني أنا رحمن بكم ربنا تقبل هذه الخطوات لجعلت ميزان حسناتنا جميع يوم القيامة. أن غدا في المسجد أوراق عرف الله له نزلا من في الجنة وجنى غدا الوراق. أشوفه كان خطوة بذلت كل واحد شيء. لكن الحياة كلها مش مهم الخطوات، إنما المهم النوايا. يا صلا الناس ويا رجال ما عبيط. كل واحد وقته نية مش مهم كم مخطوة، لكن المهم كانت نيتك إليه ولو لازم البيت قدام المسجد. فتأخذ من الثوارب أبعاث أبعاث اللي جاير المسجد من أماكن بعيدة لأن الأمر في الآخر مرتبط بالنية ثالث كل واحد قبل ما نبدأ يراجع نيته يا في كل عمل من أعمالنا يريد أن ترايح شغلك تراجع نيتك أنا بشتغل ليه يريد أن ترد زوجك في بيتك تراجع نيتك اوعى وتعليله شيء في الدنيا يخلني إلا بنيه اوعى تعيش في حياتك وتمارس أي عمل من أعمال اليوم إلا ما تاخذ في نية عشان تاخذ ثوارب عشان تبقى 24 ساعة عايشهم حتى وانت مستمتع بيهم راضي بالله عز وجل ها هتكون جنوية زي ايه هشتغل نياتك ايه وانت بتشتغل اعبت زيتي وزني بيت مسلم وانجح في شغلي ويبقى المسلمين تفوقين ويبقى المسلمين هم اللي بيجيبوا الصماعة وهما اللي بيجيبوا الصراعة وبقى نموذج كويس لرجال متدين ناجح في عمله تخيل لو نموذج ده ومتراه الشغل يبقى كل لحظة في شغلك بتفض عليها التوافل هآه، هتعملي دي مع أولادك. نيتك إيه أنت عاد ببيتك؟ بتطبخ كل يوم. مرجع عمية. مرجع عمية أنت بتصنطفي. إن الله نظيف ويعجب النظافة. آه، نيتي وأنا بنظف بيتي. إن بيت المسلمين لازم يبقى أنظيف. وإن الأولاد لازم يبقى أنظار. وإن الأولاد هربطهم أحسن تجدي عشان يطلعوا ناطرين للإسلام وعباد لله وطائعين لله عز وجل. واتكذا بالنية دي يبقى كل شيء في بيتك ثواب. كل تبقى ثواب. وكل غسل تذبنا ثواب وكل لزوج ثواب ها بتلعب رياضة ليه؟ عشان فرق تحطي بدل ما فرقها في معصية في الله، بلعب رياضة عشان الثقة دي ينطروح فيما يرضي الله بدل ما تبقى هذه الثقة مظهرة للمعصية، ما عادش عندي ثقة للمعصية، تخيل تكي ثواب عظيم على حاجة زي كده؟ بتلعب رياضة ليه؟ لأن المؤمن القوي خير و إلى الله من المؤمن الضعيف، كيف ربي هذا الجسد علشان يبقى جسد كده جسد قوي متين تخيل ان كل شوط كوره وكل صد كوره تتحول لثواب لو دي ميتك وانت بتلعب يلا يعني احنا دي امثله قصيرة لكن كل واحد هو بيتصرف في اقل تصرف في حياته يا ريت راجع نيته ويا ريت يعني يجدد هديه نيته الاخره احنا درسنا لفات كان بعنوان حب الله للعبد حب الله للعبد كلنا فيه وعارنا نضرب أمثلة. كان هدفنا من الدروس اللي فات نقول يا ناس اللي تتعاملوا مع ربنا على إن أنتوا خايفين منه مش هو الأصل في العلاقة. إنما الأصل في العلاقة هو أصل الحبده هو أصل أن بينك وبين الله علاقة من الحب والود وأنه هو الذي بدأ هذه العلاقة. وقلنا فتوى يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فبدأ الله تبارك وتعالى بإثبات الود والحب من نفسه. ثم طالبنا نحن بهذا الحب ان هذا هنقول استكمال الدجس او الجزء الثاني من للدجس المجال اللي فاتت كان حب الله للعبد المجال اللي حيبقى حب العبد لله حبنا لربنا يا توني اسم الدجس الحقيه يعني على قد ما هو ممتع عايزين نحب ربنا لكن الواحد لما ينضغ في واسع الحياة يطير الناس بتشرب الله فعلا يطير اخيام واحد في بلدنا بيشرب ربنا بجد كم يا ترى اللي موجودين في المسجد النهارده كلهم بيحبوا ربنا الحب اللي هنحكي عليه كمان شويه الحب في قلبك لله سبحانه وتعالى قد ايه يا ترى اي اغلى شيء في حياتك هل ربنا اغلى شيء في حياتك سؤال الحقيقه محتاج كل واحد يدخل المخاضات ويفكر فيه انا الحقيقه مش عايز الدرس النهارده يبقى كلام كلام كلام لكن انا الحقيقه اهدف واتمنى ان وانا بقول انت بتفكر معايا ها اول سؤال في الدرس يبقى مش في حاجه يا ترى ربنا هو عموما احنا مفيش حد يقدر يعيش في الدنيا دي من غير حب حياه بدون حب حياة باهته لا لها قلب مفيش فيه حب قلب جامد قافي صحيح ايه ما ينفعش الانسان يعيش من غير حب جسد يحيا بلا حب جدا ده دي ميت ده مش مش عايش كل الناس لازم تعيش بالحب ولذلك اللي بيخسر عاطفه الحب عادةً بيبقى جسد ميد أو تاويله احساس خلاص مش قادر ويدي له بقى يخش في مراحل اكتئاب لأنه فقد الحب للحياة وكل ما كان الحب كبير كل ما قلته وكل ما الحياة ونبض الحياه واتزيد يعني معنى اقل كلما زادت حضرتك وحضرتك بحب كبير قوي كل ما نبض الحياه فيك زاد وكانت حياتك افضل وأحب يا ترى احنا بنحب ايه الناس بتحب إيه؟ الناس بتشد الفلوس الفلوس بتزول وبتضيع وبنقوا انفذة وتتوزع بعد ما نموت بنشب ايه الناس بتحب ايه تعالوا نقول كده ونعدد الناس بتحب ايه بيشبوا الفلوس بيشبوا الجاه والسلطة بتروح وبتتغير بيشبوا ايه بيشبوا النساء النساء بيشبوا رجاله بتزول وبتكتر وطفع بعلاقة الحب قوي وبها بتكتر او تنتهي المقتالة لو كانت في غير طاعة في الله عز وجل أو تبقى فطحية وتمته وتزول أو تنزيل موس أحد التراصين أو تنكسر بسبب خيانة أحد التراصين كل إلى زوال كل العلاقات إلى زوال كل هذه المحاب تزول لكن الحب الذي ينبغي أنك تحبه الحب اللي يبقى عطوف الحب اللي ما يزولش الحب اللي يزيدك قوة وعوضة ما تخاف انه هو ينتهي بقسوة او بجحود او بخيانة او بانكسار حب لا يزول تعال نسأل تاني ونرجع لنافس السؤال يطرحنا يا صنى بحب ربنا في عالمنا يطرحنا صادقين في حبنا لله فرق تعالى طب وتعالى فقالك سؤال تاني يطرح حب الله فريضة والله فضل مننا يعني حبنا لله فرق تعالى أن تحب الله عز وجل ده فريض عليك ولا هذا منك يعني يبقى جزاك الله خيرا أنا بقيت أشب ربنا أنا يعني بقيت هذا شيء زيادة مني يعني كالترشور يعني أنا بقيت بحب الله عزيز ولا هذا فرض علينا يطار أبو دي ولا دي يطار أبو تشب أكثر ولا تشب ربنا يطلب أبو زوجك أكثر ولا تشب ربنا ده أنا بقول حاجات حلال فما بالكو اللي بيشب المعاصي أكثر من ربنا فما بالكو بالل متعلّف بفتاة ما يربطوش بيها أي علاقة ومشين حرب بعض وفي الحرب الله تبارك وتعالى فما بلقوا باللي بيعمل المعاصي فما بلقوا باللي بيشرب مخدرات ولا ضرب ولا بيعمل كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا دا دي مساحات بعيدة جداً, جدا جدا جدا لكن خلونا نتكلم في الحلال ها اللي بيحب فلوسه والفلوس حلال أكثر من ربنا يا طرحنا كده يا طرحنا في اللي موجود المهلة هنا فين من الكلام ده أنا عمال كذا عليك الأسئلة وعيده الكلام عشان انت تفكر جوا نفسك هذه الأسئلة تعرف تسالب جوا نفسك انا هفاجئك دلوقتي الحقيقه بهذه الآية بعد الأسئلة الكثيرة اللي انا عملها وقالي عليها دي اسمع الآية دي. آية عظيمة عظيمه محتاجه منك كده تتدبر وتتفكر وتفكر ونفكر فيها انت يقول الله تبارك وتعالى قل ان كان ابا لكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها فلسكو وتجارة تحشون كثالها شغلكم ومساكن فرضونها البيت الحلوة للك عايشين فيها أحد إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيل دعوة الله فقرقصه حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي قَوْمًا فَاسِقٍّ الآية هذه السلطة التوبة والآية هذه عجيبة قولنا فكرت كده تاني ربنا بربنا تمأ الحجات تمأ انتلاب وقال لنا الثمانية دول خطوهم في كفة وحط قب ربنا في كفة تانية ووزنوا لو وزن قيل شعر أو ضرر فتربصوا طيب على ليش تصلكوا والله لا يهدي القوم الفاسقين فاسق يا من احببت أي حاجه من الثمانية دول أكثر من ربنا وحين بس كنا ان الثمانية حلال ولا الثمانية حرام دي ابدا مش بتكلمك على حرام ده الحرام ده لا يستحق ان هو يذكر اللي بيحب الحرام أكثر من ربنا ده ما يستحقش ان يذكر ربنا اتضايق خالص ده احنا بنتكلم على انك تحب الحلال أكثر من ربنا أخذوا بالكم الثمانية، الثمانية أمر بيهم ربنا، دنس الثماني الحاجات اللي أنا أقول لهم اصناعهم ثاني أباؤكم أمر رب دنس بوجي الوالدين وحضبهم أمر بيها القرآن وأمر بيها النبي ها. قل إن كان أباؤكم أبناؤكم إخوانكم أزواجكم مراتك وسط بيها خيركم خيركم لأهلك عشيرتكم علتك ونفل فلان وعلت فلان وآه وآه وآه وآه, وآه. مين ثاني؟ أموال اللي في فلوسكو، اللي بتحبوها ايه كمان؟ التجارسكو وشغلكو والبزنس ها ايه كمان؟ مساتن وطالب الله بالبيوت الجميلة اللي تعودتوا ان انتوا تسكنوا فيها التمانية حالة والتمانية ما... الاسلام بيخبر بيهم وبيوصل إيها الآية دي مش دعوة لترك التمانية دول الآية دي بتقول لك حط المخلن وربنا ما قالش أحب الله وخلاصنا أنا حالاً تكتشف صدقة من كذبة. امسك واحدة واحدة من التمني دول وسألنا سؤال. دي أحد اللي يربطنا. هاه. أديك. نقولهم تاني واحدة واحدة وسكر معايا أنا أقوله. هاه. قل إن كان أباكم. أبكم خلق ربنا. أبناءكم. أولاد خلق ربنا. إخوانكم. أزواجكم. عشيرتكم اموالنا اختراقتمها ها! تقعد تشتغل للمهاجمه الصبح وتتاخر كل طلب الطلب اللي بعته وتصل الظهر قبل العقل بالدقيقتين والعقل العصر قبل المغرب بدقيقتين عشان مشغول في الشغل طب ما هو ده ايه اللي بتحب مين اكتر ونيس كذا وكذا وكذا من طاعه الله واهلك ان لك عقل الحاجات دي هاه طاعه مين فيبدا قبل مين وتسمع كلام مين وتضرب مين قبل مين الآية الحقيقه شديدة. الآية بتخاطب كل واحد مننا ونقولها ثاني كده ونفكر فيها سوا قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأدواجكم وعشيرتكم وأموال اقتربتموها وتجاركم تخشون كفادها ومساكل فرضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله ففربطوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين ومن هنا أخونا دقت معرفة الله ومحبة الله فرض عين على كل مسلم فرض على كل مسلم إنه هو لديه يعرف ربنا ده إنت خلقت عشان تعرف ربنا يا تحبه فمعقولة تنشغل بالمحاب بالفرعية وتبقى القفل ده حب الزوجة وحب الأولاد وحب الفلوس وحب العشيرة ده من شاء قلت. ربنا درجوا في قلبك لكن قال لك الأصل أنك تحب بالله عبدالجل فإياك أن تضع هذه الأشياء قبل حب الله عبدالجل إحنا فين بقى أخوانا من هذا الكلام في ناس يا بتحب تنصها حتى من ربنا عشان كده تسمع النبي يقول لك تعي تعبد الدرهم سمنا عبد الدرهم تعي في ناس النساء أفتر ما تشب ربنا طيب اسمع الآية اللي جاية دي الآية اللي جاي دي شديدة. يقول الله ومن الناس ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا أشد حبا لله في ناس ربنا بيقول في ناس على فكره الناس ممكن يكونوا مسلمين كان ممكن الاقي يقول ومن الافار لا دول ممكن يكونوا مسلمين ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا شو بقى على فكرة الشراكة هنا مش شراكة عقيدة ولا شراكة ربوبية ولا شراكة خلق يعني مش بيقول أنا بعض قصولانة ضي ربنا أنا قلان دا خلق ضي ربنا أبداً دي مش شراكة خلق ولا شراكة عقودية ولا ربوبية دي شراكة محبة الندية هنا مش ندية عبادة ندية محبة فمموظ ندية المحبة يا جماعة الحياة درس المهارة على قد ما هو مفروض إنه هو درس تلاصيح جدا حبنا لربنا. لكن المفاجأة اللي أنا حاصل فيها في وجود الناس إن الكلام وانحط. ليه؟ لأن الناس ما كبرش متخيلة إن حب ربنا أساسي للغاية. أو إنه هو فر. أو إن إنت مطالب لازم بحب الله. أو إني في آيات بتقول لك لو ما تحبش ربنا خلي بالك إنت واضح ومستعد خطوة أو لو بتحب ابوك وامك وانك وعيلتك شعره أكثر من ربنا في الاساس ده نفس الايه زي ما قلت لكن الآية اللي احنا بنقرا دي بمنتهى الشديده الايه في سوره البقره يقول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله العلامه هنا يقول لك يا ترى المقصود بكلمه نحبونهم كحب الله هل معناها زي ما المؤمنين بيحبوا ربنا الناس دي اللي بتحب ان درجه وتحب الحاجات الاخرى واول ما قصود بيها يحبونهم كحب الله بيحبوا ربنا وزي حب ربنا بيحبوا مع الأنداد الأخرى يعني الشكل الاولاني ما بيحبوش ربنا خالص انما بيحبوا الانداد بتاعتهم زي ما المؤمنين بيحبوا ربنا الشكل الثاني لا دول بيحبوا ربنا لكن انداتهم ربنا برضه يطلع أنهم مقصصيهم. العلماء يبرجحهم الثانية. يقول لك لا الناس دي بتشاهده ربنا خانه. ده تحصط مع ربنا حد ثاني لا يوجد الضغط. ربنا وعيالي. بيقعد صدر الخمس صوار. لكن عياله عايز يعيشهم عيشة أحسن. فيبدأ ليه في الفرص حرامه. ليه؟ أفنا عايزة رب العيالة أحسن عيش. طب العيال دول ربه ازاي؟ طب ربنا يا أخي. ما أنا بصدر ربنا. بيحضر ربنا لكن مين ازاي الناس هنا مش كفر ولا شرك يعني نسموا كلامي غلط الناس دي هنا بتحب ربنا انا بحبك يا رب بس الحب اللي بيك حكيت لي ان لازم الحرام ان ما علشان احب ولادي مراهق مراهقه كذا وكذا وكذا وكذا بس انا يا رب لكن أنا هطيع مراهقي في كذا وكذا وكذا وكذا اللي يرضبك يا رب رغم ان انا بطيعك احيانا دي النديه اخوانا اللي نفس عاد ها المتش. ممكن أن نلعب ماتش كوره الكوره دايما بتيجي في وقت العصر انا شربت عادي طبعا أنا بحب ربنا جدا بس الحياة لو لو الفريق غلب طب هنعمل ايه بعد وانا تحت بطلبي ولا انت هي كوره ما ينفعش فأنا إيه أنا بحب اقعد باختصار في العصر يعني بعدين سؤال ما هو او إني اتحول ذلك الذين المحصول بيه أنك لو عملتها مجرد يبقى كده خدت أندالك الكلام ذا ما على أخطاء المجرد لا, لا لا لا هو نحن محصولين كلنا سنختار هذا الأخطاء لكنه محصول هنا أنه ذا يدأتمت حياتك أصل حياتك إنه لا يمكن توتعرض الكرة مع أو آخر بدون الأمر فيها إلا و اللي إيه؟ طبعاً اللي إيه ولا الصراع؟ لا يمكن يتعارض الموضة. من ممكن لا يمكن تتعارض الموضة مع ربنا إلا الأولوية للموضة لكن لو ظلتت مرة لا، ده ما يحفرش ديها، ده يفضل الحب جديد في لو أصدق مرة، لو ظل مرة، لو وقع في الخطأ وتاب ويجع في الخطأ ويجع في الخطأ ويجع لا يفضل، ما ينطبقش عليه الآية، ما يبقاش حط نز مع ربنا مين المقصود اللي حط نز؟ اللي عاش عمره، وبقى سمته وحياته يحط ربنا في كافة؟ و اهوائه كافة. ويوزن الاثنين بقوا زي بعض. مش قادر يزود ربنا عن اهوائه. لو عملت كده ولذلك اخواننا خطورة مثلا مثلا معلش انا بركز على حياتك وعيانا. خطوره الصحودية. من خطورتها انك تفضل خمس ست سنين. ربنا انا عكس مضحرا بس انا عندي هوا تاني عايز اعملها. فتفضل خمس ست سنين حضو تند. شفت الخطورة ايه؟ بلده مش ند خطر او شرك اوه يا تسام كلامي غلط بلد ند ايه؟ ند خط ان اكتفضالي فكت سبع عشر سنين عاكت انك لازم تتحجي بس مش قادر فتفضل الاسرار يا اخواننا المقصود هنا في الاية اللي مصر يحط ربنا في كافة ويحط مزاله في كافة ان بقاده عشر سنين ما بيحطش بصره غير اللي بيضط بصره ويلفع يلفع على المسوأ جعلات يقول شعب كده تاني ويوجع يبص اللي بيرجع يبص ويندم ما تنطبقش عليه الآية ما حطش ندم ده مسكين ده بيقاوم ده بيجاهد نفسه لكن اللي خلاص ساب نفسه واصر واستكمل الأمر وبقى ما بيلومش نفسه اتعود على كده هو ده اللي كله خاف عن نفسك من الايدين ومن الناس من يستخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا أعمل... لا الذين امنوا حاجه ثانيه الذين أمانوا لا يعلموش كده أبداً اللي جايين يحضروا الدروس وعيدين يقربوا من ربنا ما يعروش الغيطة دي أبداً والذين أمانوا أشدوا حباً لله من إيه؟ أشد حباً لله من إيه؟ من حب الأنداب لأنداجين والذين يتخلنا اللي حلعش في عمره عاملوا القصة دي طور عمره ربنا في كتة وأهوائه في كتة ودايماً مراد سبقى مراجل الله عز وجل ربنا يقول اللي هو عايزه لكن أنا خذبا عني معلمش بقنا آسف هوايا في هو اللي حينشي كلامه مش كلام ربنا اللي بيعمل بيعني المزيجة فيه وبيتوي بص في الآية جاية بسقول ايه سبحان الله يقول الله تبارك وتعالى يحكي على لسان اللي اتخدوا أنداد لما حيدخلوا الله دورنا وأندادهم بيعلموا ايه قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين ابن سويكم برب العالمين. وقلت ابن سويكم. شوفنا إن النبي صلى الله عليه وسلم أول ملخص للمدينة، أول كلمة قالها هو دخل للمدينة. والناس لا تقبل بقمار ما فتاعته. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أيها الناس أحبوا الله من كل قلوبكم. شوفنا طب يعني أحب الله كانت تفاية لي من كل قلوبكم نتسبش في قلبك حتة إلا ما تكون ليها بحب الله عز وجل بإيه عمز الاختيار والمقارنات دايما الاختيار في حق الله أولاد هو دليل حب ده دليل حب أيها الناس أحب الله من كل قلوبكم شوف صلى الله عليه وسلم أول كلام عايز يقوله الآله ما دين أمين أيها الناس أحب الله لما يغدوهكم به من النعم شبوا ربنا على أد النعم profession شبوا ربنا السنوب شبوا ربنا النعم عليكم شبوا ربنا الأفضال عليكم شبوا ربنا الشم عليكم شبوا ربنا الهدايت لكم شبوا ربنا الإنسال جصل عليكم شبوا ربنا على أد نقد لكم النعم ولذلك عندي تجربة مفيدة consoles ممكن عندما تروح تعمالها بطمع بكتبه بس انا فعلا في المحاضره ثاني ايه لما تروح من هنا وترجع لبيتك هات ورقه وقلم جرب اللي انا بقوله لك هات ورقه وقلم و صفحه كده ورقه واقسمها نصين نص يمين ونص شمال واكتب في النص اليمين فوق كده نعم الله في عليك واقعد اكتب نعم ربنا عليك اكتب بقى معلش طبعا انت محتاج ايه تشاكيل ومش هتخلص لكن ما ليش؟ تعال أنا أتفق الصراحة. إستثناء السمع، البصر، العرش، القلب، القدرة على الحركة، التفكير، الاحساس المشاعر، العضلات. ها؟ آه. أن أقول غمي هم ما إن يبغوا مسلم ان انا مسلم دي شوف كذا أن أنا عشان إحنا مش خايفين بيها. لكن أول في إن أنا مسلم. إن ربنا خلقنا، إن إني وربنا بعثي الأنبياء، إن أنا قري الرزق، إن أنا أتعلمت في مدارك كذا، إن إني اكتب، اكتب إن أنا روح المسجد، اكتب نعم الله علينا، هتبص ليه حفاغة، تعالوا أن الثاني الثاني بالخطوة، هتبص المعاطي التي أفعلها في حق الله، اكتب، أحد الشايفتك بقى، أنا متقولتك لحق، بعمل كذا وكذا وكذا، ما تجسدش أحد الشايفتك، اكتب صراحة، ما تهربش من نفسك. بعمل كذا. ايوه! ما بطلش بطفك. ايوه! ما بطلش اقول الوقت. ايوه! بعمل صلاة الفجر قاطب. ايوه! بحب الموضة أكثر من ربنا. ايوه! بعمل كذا. ايوه! بكتب الناس. ايوه! ما بطلش راحي اكتب. وقص للوقت بعد ما تكتبت صفحة هنا. والله يدخلنا خبصة لا إفاعنا الحديثة قد عميك. أحب الله لما يردوكم به من النعم. أحب ربنا على قد نعم عليك. لأنه إنت بتكتب المعاصي مبرّد صفر الله على ما عصره في حد الله سنعمل الموجود تخذ كل المعاطجين في الإله أبو مصر بالأولان من الصفحة على كل حال يعني أنا أخو الله تعالى من محدش يطلع من دجس النهاردة ناري يفرق بيه بين الله تعالى وبين أي حاجة تاني الحاجة لو طلعنا من دجس النهاردة نميين دي نميين وصدقين في النية دي هنعلم إن شاء الله وحتشوف يا أخونا دلال التعالى دينا من حياتنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من كن نزيل وجد حلاوة الزمان ثلاثة لو جلت قلبك هتضوح حلاوة الزمان ايه هم الثلاثة دول واحد ان يكون الله ورسوله وهو أحب إليه لنا سوى النار تعرف سبقنا ان ربنا والرسول أحب إليه من الدنيا واللي عليها وقالي وعنتي وابوي وابني والفلوس والشغل والصحاب واللعب والهزار وتمتع الدنيا باللي فيها ربنا أحب إليك دي ممكن تيجي خلاص الألف أنا أجي أقول ممكن أنا شايف إنها ممكن جدا تلويها. وتبدأ تحاول مع نفسك حطيضك ما شاء الله أن يكون الله رسول وأحب إليك لما تقول ما اثنين أن شبر المرأة لا يحبوه إلا لله تحب واحد متدين ما بتحبش يقدر عشان ربنا مش عزمه حد ثلاثة أن يطرح أن يعود إلى الكثير كما يطرح أن يحضر في المعاطي تبقى كاره نبترجع للمعاطي تاني بقى بعد ما ربنا جابني المسجد وحذبني افترعته وبطلت أشلم بعد ما كنت باشلم بالأوصر للبديئة وبطلت أعمل المعاطي الفلانية وبدلت الطاعة وتحجبت وعملت كذا وكذا وكذا أرجع للمعاطي لا يمكن ولذلك أخونا والله أعظم مرض يصيب القلب إيه أعظم مرض أن يتعذر على القلب أداة الوظيفة اللي خلق من قبلها القلب ربنا خلقه عشان يعرف ربنا ويشبه والله لو عرفت كل الأشياء اللي في الدنيا وأجدت كل المهارات اللي في الدنيا ومش قادر تعرف ربنا ويشب ربنا قلبك مريض ومعرفتش حاجة لأن قدمة المعرفة وأساس المعرفة أن تعرف ربك ويشب ربك بقولها قلبة رب عين؟ ولو تلذبت كل لذات في الدنيا وفرحت بكل أفراح الدنيا وتمسعت بكل شهوات الدنيا وعمرك ما المعرفة بمعرفة وحب الله عز وجل انت ما دقتش لذة في الدنيا ولا دقت فرحة في الدنيا يقولنا أبدا بدوك نفل عجيب قوي زي ما الجنة لا يساوي شيء إلى لذبط النظر إلى وجه الله فبارك وتعالى فكذلك نعين الدنيا لا يساوي شيء بجوار نعيم حتى الله عدده هم الاثنين زي بعض زي ما قلنا نعيم الجنة زي ما نعيم الجنة بنفضل ركي الله طبار فتعالى ولا حاجة ولا حاجة فكذلك نعيم الدنيا جنب حب الله فتعالى ولا حاجة ولا يسوي حاجة لكن كل الناس ما هوده بتقول انا بحب الناس كل الناس بتقول انا بحب ربنا. ولو تأمنا اللي قاعدين بحبوا ربنا عند بنحب الله ده نقل مليان وعران بحب الله تبارك تعالى يؤمن الله تبارك تعالى لما كثبت الدعاوة وبقى كل الناس بيقول لأنا بحب ربنا أم حصص لنا امتحان ايه هو الامتحان؟ آية في القرآن سمونا آية المحنة يتمتحم وازبينوا صابت في الدعوة يقول الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبثكم الله ما تقوليش بالكلام أنا يريني حالك قبل ما تقولي كلامك قلت كلامك زي ما انت عايز انا بحب ربنا يمكن تكون صادق من تكون كاذب. لكن الصادق الحقيقي اللي حاله بيقول انا بحب ربنا زي الزب و زبتهم عمال يقول لا اصول المهار انا بحبك انا بحبك انا بحبك و هو عمال يبهج فيها وسيظهل المهار وراح راح عليها وعمل فيها و فيها وبهدلها. وكلما يشوف هذا أنا بحبك الحب ده ما مقدرش أعيش من غيرك حسد ده ولا مش حسد ده ولا لكن ده كوائد نفس الفكره بالظبط هي هي أنا بحب ربنا ده أنا بحب ربنا يعني ده ربنا خطب ده أنا طول معرف وربنا معايا في كل خطوة وبالفكر ربنا في كل أحوال حياتي في بيقول يقول إيه ثبتت بربنا شكلها إيه مش شفايا الكلام عشان كده يتوانينا إيه نفسك على الأية دي؟ قل إن كنتم تحبون الله فتبعوني بتنفيذ سنة النادي في الوعفلن ولا لا ما بتنفيذ سنة النادي في الوعفلن ومش عايش على قوامر النبي ومصر ليش السنة ومش حالقة رطاعة ربنا ومصر الفرائض وبتأخر الفرد وصيام رمضان كده بتصوموا أي كلام ها كل الحاجات بتعملها وليست بتدعي محبة الله عز وجل لا انت كده كاذب قل إن كنتم تحبون الله فتبعوني وحفظكم الله الحياة مع محبة الله عز وجل لها مثل الحياة مخصوص ان انا اقول للمثل ده بس انا عايز اقرب ليك وقال بايه لابن تحب ربنا فعطى فكرة في امثلة لو عايز اقول للناس لابن تحب ربنا ده يخلي قلبك يعني مشتعل بالحب ده قبل لهم مثل بايه وللأسف للأسف ملقتش مثل تفهمون اقول أو أو في فأرهان الناس قد مثل تعلق الرجال بالنساء وتعلق النساء بالرجال للأسف الشديد أكثر مثل هيسهلي والناس تقول اه فين الموضوع نحب ازاي ما للأسف إلا محبه او بقى يعني ما اعرفش في محبه العشاق ومحبه اللي بيحب بنته ومتعلق بيها للأسف مضطر الأمثلة إنثرضيا عشان نص ساعة عرف إزاي ينقدر إنها تحب بالله عز وجل شوفوا وصلنا لأي ضعيفة إن عشان ندل على حب الله بنضرب أمثلة إيه فيقول لك إن اللي يحب واحدة بيبدأ الأمر الأول بالتتعلق بيها فيبدأ يحضر إيه يظهر ويفرح صح كده ويبدأ يفكر والناس اللي كانوا مساجحين أصلا هو النضج عارف والنضج يفكر فيها وناسو أقول له يا عم تبى من الإيه هو شئ إنه بين الأشياء حرام لأنه هو متعلق بيها تعلق شديد وبعد التعلق يبدأ المية دي اللي درجة ما يوصل بعد كذا الدرجة إنه هو يبدأ ييف أعمل الحاجات اللي ترضيني أكثر ولا الحاجات اللي يرضييها طب هي الحبة تكون في حتى الفلامية ولا الحبة تكون في حتى الفلامية لا يا عم المهم هي بالشئ بيجي فلوش وبعد كذا يزيد الحب أكثر لماذا أنا أسفن عمال أقول الأمثلة غريبة شوية؟ لغاية ما يرصن مدارس سموها للعشاء والشعراء سموها قبارة صح؟ سمعتوها كوي سانية ذلك الصبابة يعني هي جاية من انصباب القلب يعني انصباب القلب تعرض لما ذلك ينفضل من أعلى إلى أكثر؟ يعني إيه؟ القلب ما عادش قدر يتحكم فيه زي الميا وهي نازلة من أعلى إلى أكثر ما حدش قدر يتحكم فيها من كل ما بيحبونه ما عادش قدر يتحكم في قلبه فالمستعب دي يستمعها تحت مستعد يسافر لها يقول لها مش عايز تتاخرش شمالي ولا روح مره غدقه يقعد هناك يومين وما تاني ده شمالنا نويه رايح للمكان اللي فيه الحبيب شوف قيس طبعا الناس اللي دلوقتي لسه <تصفيق> لكن الحقيقه والله بحاول ان انا ونرجع للمعنى بتاعنا بس انا بقول لك قيس من كنت بحب الليلة مجرد مرور على الديار اللي عايش فيها ليلة كان بيهدي قلبه يقولك امروا على الديار ديار ليلة وقبلوا ذن شدارة وذن شدارة قعد اقبل الجدران وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حبه من سكن الديار الحبيبا يفهموا الكلام اللي مش نافع له لكن ايه وبعدين يجيب الحب شوية يصل الى مرحلة الغرام ايه مرحلة الغرام ديان إنك تفقى أقرار، قلبك لا يستطيع أنه سيأخذ أي حال من الأحوال عشان كده سبحان الله، شوف ربنا لما يتكلم عن الكفار اللي يكشوا جهنم عايز يقول لنا إنهم مش هيتركوها أبداً فإنهم قال إيه؟ إن عذابها كان غراماً مش هيتبوه أبداً، زي الغرام بتاعهم بتاع الغبيل زي ما عملوا المعاصب الزكعة هو وحيطق غرام غرام كده خليكم بقى تتكلموا على الغرام دايما أنتم عايزين فيصل إلى الغرام القرآن وذلك هو يتعارف أنه يمشي معنا غلط وهي تتعارف أن الولد دون لو اتجاوزته ستبقى أن زي مثل الزفت ولكن مش أعرف فيه مش بيوصل من مرحشة كده فأوصل أن القلب لازق في هذا الحب ما يقدرش يجيب القلب أبداً ويزيد الأمر شوية ويصل إلى الشغف ده أعلى وقت رجاءة الحب الشغف. الشغف ده أن الحب تمكن من غير أن إلى شغاف القلب يعني أعناق القلب وقال نسواتي في المدينة امرأة العزيز قد شغطها ايه؟ تراوي جفتها عن نفسه قد شغطها حباً فمن كثر جدا شغطها حباً بقت تعمل أفعال تمنتغ الجرأة لغاتنا قالت هاي ثلاثة وقالت الكلام الفاضي ده وغلقت الأبواب ووطرت لمرحلة من الجرأة ما وطرتهاش إلا مع الشرف الشديد دوماً وصل إلى شهر في الصلب، ما بعد ذلك ما تتجوز عم وتخش, رف... وتخش بقى مرحلة من الجرأة الغير طبيعية والضيعة والضيعة والوضيعة والوضيعة والوضيعة في في مصيبة الأمثلة اللي أنا أتنا بيحصل تعلق القلب فيها وذلك ما يوصل للحالات دي وليل يقل حرام إذن عم حذب بدأ قلبه، بدأ تعلم كوني نفس الشكل السماع حب الله عز وجل عمك بدأت تتفكر في ربنا كثيرا في شي اوبر غات حب اللي في الدنيا يا جماعه بقى ما وقت لعبيده ولا وقت له بقى ننزل من القلب ومن الصلاه ومن حب لعبيده ولا نفذ لهم ربع الحب ده وبعدين نقول نحبه ها مين سهر ليالي يقرأ قران او يتفكر في الله عز وجل مطلوب عليا انت اللي ها مين سهل وفكر قاعد يتفكر في خط الله اه هي اول درجات الحب صحر وقع القرآن وبعدين زاد الميل في أجله لبطنه أكثر فبدأ يحضر جوزه ويستحمل الآلة صعبة ويستحمل الآلة صعبة ليه؟ الحب بدأ يديد بدأ يتعلق في القلب أكثر وبعدين يبدأ الحب يزيد أكثر فيحصل إيه؟ تبدأ زي ما هو هناك كان بيقارن بيصار إنها تحب وهو يفضل صدنا يبدأ كل ما يجي نعمل الحاجة فهي تضي ربنا ولا لا؟ آآ بدأ يديد في قبل ما يعمل عمل بيشوف ترضي ربنا ولا ها ينزل يلاقيها وزنة تنفع مش عارف يستفتي وطل ترضي ربنا يلا ننزل وبعدين يديد الحب ويعبط شوية بشوية لغاية من يبقى مالي بقلي. يعني ايه مالي القلب يبقى هواه تبع لربنا اهو ده من قلة الحب إنه بقى هواك تبعاً لمرضات الله عز وجل وبعدين يزيد الحب أكثر وأكثر لغاية ما تبزه تقطق في إرضاه زي ما كان بيسافر لها ويقعد تحت بيتها بالسعاد ويتحمل العذاب عشان هي تربة يرسل دخول ربنا إنه هو يصر ويبدل الجبس ويتعلم قرآن ويحفظ ويسمع ويزيد الحب أكثر وأكثر لوقات ما يوصل لشراف قلبه مع الله عز وجل إزاي؟ يبقى مصوبة دليوة الله عز وجل ويبقى عايش في الدنيا دياً وهبط رضا الحبيب ما هو الحب يا خمم؟ مش هي؟ ليه؟ إشنا عنا بنعلان في الدنيا مشاعدين نعملها للأخذ؟ إشنا عنا ربنا ويقول انت بإزاي لأخذ؟ نحن بنعملها في الدنيا دي بتتعاني الآلاف المرضى في كل يوم في الشوارع أو في الشوارع ده في بنات بتقص قدام أهاليها وتتخانق وتقدم كل جهدها إنها سيكت بقى أهلها إن أنا ستجوز كلانا وتتعرض لكوارث باستدماره و ستصمّن على الرأيين لكن ليس لغاية قدرنا ما نقول مش قادر لقيت أصلي, أصلي أصلي صعب أصلي كثير لكن مين يتبدأ كده؟ وبعدين يجيب الحب أكثر وأكثر لغاية ما تبقى حياتك كلها وقت لله عزّمتك عارسين مصحك اللي تمتوب عليها وقت لله تعالى يعني ايه؟ دي ما تطلعش من هنا دي وقت لله اه انت تبقى لاشي ومكتوب على قلبك وقت اللي جاني تعالى لا لي لذة ولا لي فرحة ولا لي هم ولا لي شغل إلا وضائي جاني عز وجل يعني مش هسأل عدش تغل و تتجوز و تنبذب كل حاجة و عايز اردش يا رب و عايز دينك يا علب وبعدين يزاد الحب أكثر وأكثر ومن كل حبك يبقى نفسك كل الناس تشعره بينها بكبور فتتحول إلى داعش لله، وما تضرش تجوك الناس بعيدة على رضاها وتبقى أهل أتاكي كده وما لكش دعوة فكريم الحديث الرجل الذي كان يعبد الله في قرية وزهى عصاة فقال الله تعالى يا جبريل اخذب هذه القرية الأرض قال يا رب فيها عبدك كلاماً لذلك هذا الرشعب قال يا جبريل به كبدأ ليه ده ده حب مزعل ليه دبيت خلني وبيسجد إنه لم يسماع وجهه في قط عنده ميلش مل ولا غضب عشان يخلص بلي فد ده الحب؟ من, قبل من الحب من قمة الحب ما أدرش شوف الناس كده عالي الناس كلها تبقى بتحب ربضنا لأن عرفت إن الحب جميل جدا وعالي جدا في القلب ويزيد الحب لغاية ما يوصل لمرحلة التذلل العودية عشان كده ربنا كل ما يجيب سلطة النبي صلى الله عليه في القرآن يجيب سلطه باسمه العبد سبحانه الذي أسرى بعبديه ايش نعمل ذلك مع ان خدوا اعلى مقام يعني النحلة اللي رايحة الاعظم مكان في الوهود الاسراء والمعراج كان سبحانه الذي أسرى بالمحمد رسول الله هذا ذلك اعلقين له ان ينادى لفظ العبودية لانه قبلة الحب. فتزداد في الحفظ الغايث مثل أعبد الجذب يعني أعبد الجذب خلوش عبقى كده سمح رابك كده تطل بالليل دموعك تطلق ايديك تصرفها للثانة تحس انك كده نحتاجه قوي وتحس بقربه قوي ولكن قلبنا الإنسان ونعلم ونفرسه ديه نفسه ونخشل وقرب إليه من الحبل الولي تبقى حافظ بقرب عجيب وتبقى تتنذى بذلك إليه يا جماعة من المعامل خلص يكون محدش عليكم أخف أو أنا بحكي في أسطير وأونام لكن هذا أنا بقول ده أنه ناس كثير جربة بيته وناس كثير عشيته وأنا متأكد أن كل واحد هنا ربنا بعث له اللحظات دي ولو مغف أموره عشان إدواءه حلوة التقدار على الله وحلوة القرى بالنظار لكن المهم الذي يتجب أن الحاجات دي ماشي معه كل يوم كل يوم حكث بالعجوذية حتى تضي الظلم كده والخشواء والقرب من ربنا ربطنها لنا معنى جميل واحترام جميل ثم تزيد الحب شو بكوون لديه درسات الحب يزيد الحب بس لكتا الأخياني دي أنا اشتاعدنا فيصل إلى أن تكون خريماً للرحمن بس يجين فرقنا فيه بس سيدنا إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم وما حد اشتميه صلى الله عليه الله إبراهيم قليلا، ويقول عيسى الله عز وجل إن الله استفاد قليلا كما استفاد إبراهيم قليلا. الحديث صحيح. هاتونا، إحنا فين في أي درجة من درجاتك في دار الرزق العالم؟ حتى أنا بطرحك شيء، يعني ليك عندنا اليوم خمس طلاب، هم لكن هيك كده لو أنت في فكره؟ إيه ما مشي اللي بيحب كده. اللي بيحب واشد. اللي يحب واحد يحب اللي بيفكروا بيه طب بتحب المؤمنين اللي يحب واحد يكره اللي يجيب سيرة حبيبه قدامه بشكل دوري أو يكره اللي بيعمل حاجات تداري حبيبه طب بتحب التصاق ليه وبتحب الناس البعيده عن طاعه ربنا ليه وبنصاحب اصحاب السوء ليه طيب تعال ننتقل لقضيه ثانيه نتكلم على نماذج المحبين يبقى نقول كده يبخشع كده والحث للحب وجلال الحب عند الناس ديين. بصت سيدنا موسى وعجلت إليك ربي لي شوف كلمة شوف منزلت نزلت العجلة إلى الله. اهي ده حب عالي من كثر حب ليك يا رب. انا مش اقل جثنة. امت بقى مصوع من الزجس ده من هذا واحد يقنعي بطل وعجلت إليك ربي لي صار الظهر. امت بقى تيجي الليل. عشان أبطل ليك إليك. انت تيجي صوت الفكر زعلان على الفكر اللي رقم ده ايه امتى يجي الفجر الجاي وهقيل إليك مين عنده الحب ده اللي بيحب واحد وبيعرف انه موجود بيغلي عليا طب انت فين ده الحبك عمرك جديد ايه والله عمرك وحصلت بسرعه <متسيجي> مستعجل على ادوب الكلام ربي عمرك اشتق انت بقى الانامه هو هيقلق كده انت ينزل يصبر بقى عايز انزل الوحط في دماغي باليدين ها شايف نزلت سيدنا نفسه شجر وعجلت إليك ربي لصدقه شوف حب سيدنا إبراهيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيديني معاولا قلت النفسي أنا جاهلة يا رب شوفت إبراهيم إيه؟ مشتاق للهدوم عليك يا رب قلت النبي فوالله عليك فلا يقول واسمع بقى حبه لجال سواء تعالى وحضره لك نماذج حيات مختلفة مثلا يقول النبي غفلن وجعل قرة عيني في الصلاة ما ينلش عني في الدنيا دي غير إنما أصل إلى الجد. ما ينلش عني بأي حاجة قربة عيني إن عيني ويحل كذا ويخليني مبسوط ما ينلش عني أذ إنما أصل إلى إدلة الله. اسمع لما صلى الله وهو ركع بيقول إيه؟ بي نج لا وبيقول إيه؟ خش على كعب. سمعي وبصر ومحس صلى الله عليه وسلم. عمر وحكث أن مقخى وعظم خاشع لله عز وجل معقول النبي يقولها على سبيل المغيغة كله حافظ حكث أن عظمه خاشع لله عز وجل شوف الحب خشع على ثمي وبطري ومققي وعظمي يقولون كنا نسمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم لجوت النبي نسمع لصدر النبي وهو يصلي أزيذا كأزيز المرجل من دكاء عمتي حنل ودي بتغني لما وقفت جنب النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيصلي تسمع له تسمع صوت اديز من صوت البكاء صلى الله عليه وسلم شايف القشوع شايف الصلاة بالله بيحكي انا في ذلك بيقول دخلت ليلة نسجد في ظلام الليل والدنيا ظلمه فوجدته في المسجد زي كده ايه يعني نخل في وسط المسجد فاحسيت نخلة في وقت المسجد ازاي؟ ما كانش كيف لذا كان ذا نخلة؟ هو جنب بعيد والدنيا ضمنة فتخيل انها نخلة فلما اقتربت فإذا هو رسول الله يبقى وصل بي ثابت فقلت وبدت هيا بيجي توقفت لي أعطوه أنا والله هنا أنا فاوته فبقلت وقفت بالجواجات ثم بقى الحب اللي بيتلذب الصلاة وهو اللي بيحب بيحبه مع حبيبه ثم بقى النبي صلى الله عليه وسلم ففتح صورة البرفرا، فقلت يجد عند المئة، ما إيش؟ هيدجد بعد مئة أيام، صورة البرفرا. يا حبيبي الخير، فقلت يختمنها وجدت، ففتح العمران، ففتح صورة النساء، فقلت يجد عند المئة، فأكمل صورة النساء، فقلت يختمنها وجدت، ففتح العمران. فقلت يذكر عند المئة، فأكمل أنا عجبا، تخيريني لا يمكن تقدر تقف على ركس الكلام ده إلا لو كنت إيه؟ مستمتع، لا يمكن، أتحدث، شوك؟ مين يقدر اللعب ده؟ إيه ما كان مخصوص؟ كلما رأى بآية، دواب يكت، كلما رأى بآية يذكر فيها الجنة، يذكت، دواب يقرح يذكت فإذا به يقول الله من يأسلك الجنة؟ شوكوا أكثر؟ فإذا مر بآية دنزل بالعذاب سكت فأسمعه يقول اللهم إني أعوذ بكي النار ثم ركع فكان ركوعه قريبا من قيامه ينهر بي ثم رفع على الركوع فكان قيامه قريبا من ركوعه ثم تجد فكان سجوره قريبا من قيامه صلى الله عليه وسلم إخوانا كراندو ما يعنزوش لو واحد مشب واحد حكث بالقرب من الله عز وجل؟ طب هذا جاء بالصبع طب قلت النبي صلى الله عليه وسلم علم رسول الله أن أكثر حاجة يحبونه الله عليه وسلم تعالى أن تموت شهيدا في سبيل الله فقلت اللي بيحبه ربنا بيقول إيه؟ بيقول والذي نفسه محمد ديالك لو ذاتت أن أجزوا في سبيل الله فأكتنش ثم أحيا فأجزوا ثم أحيه ثم أقتل ثم أحيه ثم أقتل لئن أجد الحلال شيئا صل الله عليه وسلم شفت الحب اللي وصل أنا نفسي تموت نفسي طبعا ما جاله ما خطر شغب متخيل الحب يوصل إلى غاية طب اسمع وهو بيجن لا عذرًا انظر إليه صلى الله عليه وسلم نفسي نفسي. هو, الله على هو بيقول اللهم إني أسألك حب وحب من أَحَبَّكَ بقى أنت يا رسول الله يتنادي وتقول له يا رب ما تألك حبك واشنا؟ ما بنتعيش بأنّا ثنيّا؟ أو ينّا بنتعي بقول يا رب ما تألك اللهم إني أتألك أحبك وَحُبَّ مَنْ أَحَبَّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ يُطَوِّبُنِي إِلَى حُبِّكَ اسمع للشدة اللي جادي اللهم ما رضقتني أحب يا رب لو ازدتني حاجة لحبها فاجعلها قوة لي تحب وطلت. اللهم ما رضتني من أحب أنا لا تبث في القوة لو ددني الحاجة اللي أنا بحبها يربك عالمك الحاجة اللي أنا بحبها خليها في جهاز أعدك اللهم ما رضتني من أحب فجعله قوة لي فيما تشبه وما زويت عني مما أحب واللي خذت مني وأنا كنت بحبه فاجعله فراغ لي فيما تشبه لو خدت عني حاجة أنا لا بحبها يا رب خلي الواحد اللي فرغت فيه. في استفاتي من الحاجة دي انت حاجة انت بتحفتها واشت بتحفتها صعب اللهم ما رضغتني مما أحب تجعله قوة لي فيما تحفت أنت اللهم ما زويت عني مما أحب تجعله فراغا لي فيما تحفت ومن دعاق صلى الله عليه اللهم أسألك لذة النظر إلى ورشيكا الكريم وأسألك الشوق إلى لقاء. حد المشتاق لقاء الله عز وجل يا جماعة؟ ما هو ده قلمة الحب؟ حد فينا مشتاق امسى ذلك؟ اقبل على الله عز وجل؟ تعال انت في نماذج المحبين من الصخابة انظر مثل سيدنا عثمانة مضعون هم يشكي عن نفسه بيقول لقيت الصخابة كلهم بيتبهدبوا في مكة عمانين الكفار عمالة تقضي في الصخابة كلما تحاجي يتقضي أعرف إن هو بيقرب من ربنا خطوة وربنا بيحبه أكثر لأنه تقضي عشان خطر ربنا وانا ما كانش حظ يرضى يقدميني ليه؟ لاني فكرت في جوار في حنائة يعني الوليد ابن المغيرة فقلت لها اشمعني هم ياخذوا السواب ويقربوا من ربنا قطوات وانا لأ فربت بالوليد ابن المغيرة وقلت له يا وليد أرد عليك جوارك عادي الظلم عادي تأذي؟ علشان يقرب من ربنا ألخل زي باية الصحابة أرد عليك جوارك فقال يا ابناني الوجد جوال من هو قيل مني قال نعم قال نعم قال جوار الله عسى وجد رد عليه شوال ودخل في وسط قريش قريش قاعده في النوادي بتاعتهم بيقول الشعر ففي شاعر بيتكلم اسمه بنو فنبيل بيقول الا كل شيء ما قر الله باطل كل شيء ما عدا ربنا باطل منعرفوا العرب ان هم ما الشعراء فاخصند من موضوع عايز شعر عايز يعني بداله شويه كن. فأم دهل ما أطلقه. قال فبحت هو يقول ألا كل شيء ما قال الله أفعله، قال فبحت فعدها له لبيت، فكمل لبيت البيت بيقول وكل نعيم لا محالة ذائله، قال كذبت نعيم الجنة لا ينثبت فقال لبيت يا معشى قريش متى كان يهام الشعبات في مجالتكم؟ فقال لعه يا لبيت إنه في جوار يريد من المغيبة فقال سيدنا عثمان لا رددت على في ها يا الله. فبس تعال فقاموا إليه يضغبونه حتى جرت عينه بالدم فقعوا عينها الوليد من مغير بين الجديد تخذ أخوك واحنا عملت ابن منه والوليد جاي فالوليد يضحك قال يا ابني بيقول ابن عثمان ابن مضحوم قال يا لقد كنت في جوام عزيز قال لا والله جوام الله عز وإن عيني السليمة لمشتاق لما أصدق سابة الله مم. حب الله لا دنعيني السليمة نسلغة يخطى الله الكلام ده مش بيقوله آسر اسمه الكلام ده بيقوله عينه عملة الدم فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فوضع وده الكريم الشريف على عين سيدنا عثمان وهل الله يدعو حتى تفين أمره إلى هذا الحب اللي عايز أنا عايز أفضع علشانك يا رب بصوا لذل زي سيدنا الله بن جحش لذا ما عادنا بقول له قوم وعنصي عشان تحبوا ربنا لكن بصوا لذل بتعمل ايه؟ بتبحث عن عبد الله بن جحش في غذرة احد كل الصحابة عمليئة من الغذرة يرغب يا رب انسونا على القرش يا رب ناكد ثلاثون يا رب ناكد غنائن لغاية ما جيد الضغطة دعاء على عبد الله بن جحش فبدأت ايه دعاء العجيبة؟ اللهم إني أسألك أنت رزقني غدا رجل من الأف شديد القوة هو ويقاتلني فأقتله ثم تظحني رجل من الكفار شديد القوة هو ويقاتلني فأقتله ثم تظحني رجل من الكفار شديد القوة هو ويقاتلني فيقتلني ويقبض بطني ويقطع أذني ويبدع أنفي فأتيك هكذا يوم القيامة فتقول لي لما حدث ذلك لك يا عبد الله فأقول من أجلك يا رب فتقول لي فارق. أنت تخيل أنا شيء من هذا؟ أنا حصل أخطأ حدث. عشان أجيبك يا رب كده حصل أخطأ أي تقولي حصلت كده يا عبد الله أقولك علشان أنا خير. تقولي صواب. أنت تخيل واحد ولاك المحبة ولا الأرقى وصلت إلى أن مجرد من أمثل المحبين لله توارث العا الاعيدين ألبهم نتعلم منهم أبو التحداح أبو التحذّاح طحارم فحط النبي صلى الله عليه وسلم عنده بستان بستان من فرح الربيع بستان في المدينة أنا حاجة كبيرة عنده أضخم بستان في المدينة فيه ست مئة نخلة تعرفين ده تسويه دلوقتي دلوقتي من الزمن تخيل ده تسويه دلوقتي حاجة كبيرة عنده أبو التحذّاح عنده بستان فيه ست مئة بستان في المدينة اللي حصل إن أبو الدحداح قائد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع آية آية عادة سمع قول الله تعالى من ذا الذي يقبل الله قرضاً حسنا فيضاعف له أبعاء كثيرة فقال يا رسول الله أَيُّرِيدُ مِنَّا رَبُّنَا قَرْضًا حسناً؟ قال نعم يا أبو الدحداح قال رسول الله يضاعف لي أبعاء كثيرة قال نعم يا أبو الدحداح قال يضاعف الله أبس كذلك من ذي فمد, صلى فمد النبي, صلى يالك يالك النبي, النبي صلى الله عليه وسلم يده، فقال بالدحداح ده قرار يا خنك يعني أنت قاعد كده تأخذ القرار جود متخيل؟ فمد يده النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه الدحداح يده في يد النبي وقال يا رسول الله البستان الذي أملك قرم الله عز وجل يضاعف أولية ومن قيامة أضاعات كثيرة وطلع من عند النبي صلى الله عليه وسلم راجع البستان ليه؟ يضع مراسه ابنه صغير صديج صغير مراته كانت جوه البستان ومعه الصبي وفي إيضه صمرة بيحفرت برقه وأبو الدهداح مصادر لغاية ما يخلوا ويطلعتهم بينادي بالبرقه انظر شايف ألبيه حبيثة بينادي بالبرقه يا أم الدهداح اخرجي يا الصبي من البستان البستان صار حاجةً لله عز وجل والمرأة المؤمنة تقول لك يا أبا الدهداح وتخرج الصمرة من سن الصبي وتقول له كخ؟ طلع عن بحقك وتقول هو لله، هو لله، هو للأناس. إيه باركم؟ شاهد في محبة الله عز وجل؟ من النماذج العظيمة، سيدنا عبد الله بن حدافة السهني، عبد الله بن حدافة قصره الروم بعد وفاة النبي في عهد أمير المؤمنين عور في الخطاب، وعخذوه إلى ملك الروم، ملك الروم لقاه أثره هو عشرين من المسلمين، عشرين من المسلمين يرقصهم عبد الله بن حدافة. وإذا بملك الهوم يقول له سيد أنت سيد هؤلاء أنت قائد هؤلاء فقال عبد الله أنت فذا فقال له إني أعرض عليك أن تتنصر وتدخل في ديني وأعطى عنك فقال والله لو قطعتني قطعا ما فرقت ديني فقال ملك الهوم فأعرض عليك ملكك مص ملكك وتدخل في ديني فقال الله لو أعطيصني من ملكك وملك كل ما أوتي العرب من ملك لا تركت دين محمد قيدك ولا يركض فقال إذا أقتلك قالت عنا تريد فأخذوه صحابهم مخطي النبي صلى الله عليه وسلم فأخذوه وطربوه وقال ملك الروم لقال ناقص الروم اضربوا عليه السهام حدا يديه وظل السهام تضرب على يال الرجل الثابت وهو يقول نفس بسرور تدخل من دينك وتدخل في دينا ويرصد سيدنا عبد الله بن حذافه يضربوه بعصا قدمي ويرصد عبد الله بن حذافه فلما استمر الأمر على ذلك قال اندلوس احضروا اناء عظيما واوقدوا تحته نار واملؤوه بالماء والزيت واحضروا اثنين من اصحابه والقوه امام عينيه في الماء المغلي ويجي الاثنين من اكثر وليسوا، وما هي إلا بحضار حتى يتحول. يعني يختفي أصواتهم ويموتوا طبعاً. فأقول ها تطلب دينك أم أفعل بك مثل هؤلاء؟ فقال أفعل ما بدأ لك. ماذا يفهم؟ فقال أخذوه فأخذوه فأخذوه، فأخذوه فلما وقت أنام القذ بالقرارة مني، بكاه. فقال الرومان أبشر يا ملك الروم، جزع، خاف. قالوا ضُدوا سعى قال تحوّل من دينك تدخل في ديني فأدب قالوا ويحك فما الذي أبكاك؟ ماذا أبي؟ فما الذي أبكاك؟ قال وقفت أمام النار وأمام القبر وليس لي إلا نفسي وعشيرتي فتمنيت لو كان لي بعدد شعر يتدب أنفس تحوّل نفسا بعد نفس في سبيل الله عز وجل إحنا قلنا نفسي من قارن أضطر إلى ذلك لسه بنقول انا مش قادر اخوان المعاصي لسه بنقول انا مش قادل انا ضعيف بصوا الرجل دون بدل من الحب انا مش بكي علشان حمومت انا بكي عجب دعليل من معنشها لخصة واحدة بك كان يبكي تكون انفس كثيرة اقل الله عبد السجير لها بصوا عرب ابن الزبير وحربوا لله تبا فتعالى عرب ابن الزبير خلتوا السجيدة عائشة ابن الزبير ابن العوام اقل الله ابن الزبير صنع مرة يزور أمين المؤمنين في دمشق، ومع ابنه الصغير. فوصل إلى دمشق وعبنه يزل يلعب مع الخير تحت فده، وذاته الخير لفنات. قالوا بس ما ابنه طفل صغير، فنات بعدها بيومين أصابر في قدمه مرض شديد. فقالت رفض باطل يقول لقد افتع القدمه، شوف المطائب عملت كذلك، ومصد في الأخير خطوة اللي عملت كذلك، لازم رجل الصغير. فقالوا له نسقيك المرقب إن شارجابك نمر أو حاجة كذلك علشان نتحكي شفر مقطعها قال لا أستحينه بمعطيئة الله على قطاع أحداً قالوا فنسقيك المرقب المرق اللي هو منوم، مخذب قال لا أشب أن يسلب جزء من جسدي ولا أجد ثماغ ذلك قالوا فنأتي بالرجال يمسكوك عشان نصح من غيرك حاجة قال أنا أسكيكم بالرجال مش هستكم الجال يمسكوني قال كيف؟ قال دعوني أصلي فإذا دخلت في صلاتي وخشعت بين يدي ربي حتى وجدتوني كأني خرجت من الدنيا فانتظروني حتى أسجلت فإذا سجدت فأنا مع ربي ففعلوا ما بدلكم ويسجد الرجل ويسجد الرجل ويسجد طبيب بمنشاره ويبدأ يضحورك على القدم ولا يسمع العرّة للزبير إلا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وكلما اشتد الألم اشتد هو بالتكبير الله أكبر لا إله إلا الله حتى كثر الدم فجاء الطبيب بماء مغلي يضعه على القدم فأرشي على عرّة ولم يخرج منه إلا التسبيح والذكر فلما أتاق نظر وقال أعطوني هذه القدم التي قطعت فجاؤوه بها فقال الله لك الحمد شيء من جسدي تبقى إلى جنة. ثم نظر إليها وقال الله إنك تعلم أنني ما مشيت بها على معصية الله أنا عم بيستخدم ثلاث معصيات اليوم لطائفتي. ثم قال يا رب بصوا يا رب كان لي أربعة أطراف فأخذت مني رحمة ورقيت فلذ فلك الحمد كل الحمد. وكان لي سبع بنون فأخذت واحدا وأفقيت لي فلك الحمد كل الحم فلك الحمد على ما أعطيت ولك الحمد على ما أخارت ولك الحمد على ما أفقيت شيء تنالج المحفظ؟ شيء تتعلق بالله و ضغير شوف واحدة الرأة من مشاهير التابعين لها كلام كفزي من العكيب بص الكلام كده وفكر بزاي الكلام ده طنع من الرأة مين المرأة لتعرف تقولي الكلام ده بصر تقول إيه؟ بتناجي الله عز وجل بتقول فليتك تحلو ترضى يعني فليتك تحلو والحياة مغيرة وليتك فرضى والأنام غبار وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إذا صح منك الود فالكل أين وكل الذي فوق التراب ترابه. بس يصبح لنك الودّة يا شايف الكلام؟ شايف الشوق؟ شايف الحب؟ الجنيد من أئمة التابعين له قصة عجيبة جداً جالس مرة فصلنا بموع من التابعين كل واحد فيهم بيتكلم عن نحبك والزارة في مين فينا اللي بيحب في نعرفك؟ فوحد يقول اللي بيحذر رضينا أكثر اللي بيقوم الليل والثاني يقول اللي بيحب ربنا أكثر اللي يضحب الطائعين ويقوم في الفاسقين كل واحد يقول حاجة لغاية ما جيه الضوء على الجنين فقال وكاتي ما عندك يا عراقي وكام العراق فقال الجنين المحب لله مين هو اللي بيحب ربنا بحث أوصافه عند الجنين عبد ذاهب عن نفسه مش فجأة معانا هو يعني قلت قد ايه متصل بذكر ربه قائم بأداب حقوقه ناظر إلى الله بقلبه، فإن تكلم فبالله، وإن نطق فعن الله، وإن تحرك فبأم الله، وإن سكن فمع الله، فوالي الله ولد الله ومع الله. عمرك بديك لك حال زي كده ولا متي تفضيش؟ من النماذج العجيبة سيسمع الله بن عباده. كما سألت عليه الرسل، أنا أعلم فيها، قالوا أحب عبد الله بن عباس الله حباً شديدا حتى أنه لو قيل له يا ابن عباس ستقوم يوم القيامة غدا ما اتطاعة ميزيدة في عمله شديدة وقال، لو تقاله بكرة يوم القيامة، ما يقدرش يزود، ليه؟ إنه هو يبقى أنت لو تقال البكرة يوم القيامة الثانية اتقول ليه مره عايز تقول النبي وايه المصطاب وصحت مسؤولين ابوك وامك ولو عليكي نطلع عبد الله <تصفيق> ابن عبدات من شد في الفولاد لو قله له بكره يوم القيامه ما يقدرش يعمل هو عارف اقصى ما عندي احنا واضمن يقول يعني احد التابعين ان في الدنيا في جنة من لم يدخلها لن يدخل جنة الاخره قال ما هي قال جنة محبة الله ومعرفة الله والشوق الله والأنس بالله عز وجل ويقول مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاكوا ما فيها فقيل له وما أحلى ما فيها قال حلاوة الأنس بالله يقول إنه يمر بقلب أوقات أقول لو أن أهل الجنة في مثل أدنى فيه من حلاوة القرب من الله يكفيهم هذا لو أهل الجنة من هم شغل اللي أنا حدثوا دلوقتي من حلوة القرب المرضنة يبقى أكثر عليهم هنخلق بإيه؟ إذن نوصل إلى هذا الحب لحيانا أنا مش هقول لكم كلام بقى إيه؟ يعني أنا هقول لكم ورصة الوصة دي جربت كتير والوصة دي اللي هيعملها لازم يصل لمحبة اللي عز وجلس فكذل معايا ساملية دي يعني هي لغت الزلس كبير أنا عايز أوصاً لمحبة اللي عقولنا انا اخد سؤال بيسال ناس كتير انا لسه يعني بلاش الكلام الكبير النفس بقى كويس انا لسه فطائر ازاي ارجع على الخرافات 1 2 3 4 لو عملتها اوصل لرضا ربنا وما احقق تعال دي تكون واحد اترك الاسلام عن المعاصي واحد اوع تصبر عن المعاصي انا ما بقولكش اوع تعمل معصيه كلنا هنغلط ولا قلت. كلنا هنعمل معاصي بس بتدري عليك عن السرطه بطريق المحبه ما تصبش على معاصي يعني ايه الحاجات اللي انت عاجبك دلوقتي انت مصبر عليها انه مكتوب لها وجاهز انت, انت حتى تسوقها هتهني معاصي بس تحسد منها لو عملت دي ادي نص الطريق الى الحلقه اللي بعد الجاي كله مكمل ثاني واحد أكتب قرر على المعصوم، لا مش أقول المعصوم، أكتب قرر على المعصوم. إذا أردتنا أن تستخدم المحب للنبى معصوم، هو أستخدم درجة درجة أنك تشكروا ربنا أن تتقع معصوم من الزبن، أبداً، درجة, درجة, درجة, درجة, درجة الحب لله أنك تذل فتعود بسرعة، تخصف فتتذول بسرعة، التوبة والنبى ملاسقين لدرجة الحبّة، عبوز، توبة والنبى معصوم، كل مدى، داهني دعو مني علشان تعملي متاعدين مني إن أنت مش معصوم لو غربت سوق بسرعة وإوعب بسرعة على صيح الأخبار اللي فيهم بسرعة على لند لا عنه. الشباب اللي بسرعة على تجاري شوف حتى التجار إوعب على لند أنا جاب الكلام في كذا يوم طباعه أنا بتكلم أي حاجة ما أو تغضب ربنا ما بصيرش عليها أطلق الإصرار بكل أشكاله إوعب بسرعة كده على كده وانت شغال في سجاره مش هتوقعك من نزله المحطه هتستغفر طول وترجع لمنزله المحطه ثاني يا كيف اسعار شكلي السجائر ممكن حلوه يعني انت عايز تحب ربنا عايز اخشاع عايز استكيه ازاي انت تعرف المعص ازاي هو يعني ازاي بيتم بص يقولك لك ايه يقول لك كيف يشرق قلب صور الدنيا منطبعه بداخله شهواته وعقل الضعب وقلبك إزاي يشرق؟ كيف يشرق قلبه صور الدنيا مطمئة بداخله؟ أم كيف يرحل إلى الله وهو مقيد بشهواته؟ إزاي يرحل ربنا وهو يتكذب بشهواته؟ أم كيف يدخل على الله وهو لم يتطهر من نجاة الغفلاته؟ شوف الكلام العظيم؟ إزاي أنت تريد أن تخش على ربنا وإنت لا يازنه؟ تصلع عن الأسرار على المعاصر هذه أول شفرة الوصف اثنين اطلق أبصال السوق فورا أبصال السوق ما مقصدش الناس الغتلة عن ربنا أقصد أبصال السوق الضيحين اللي بيوزوك على المعصية دائماً اطلقهم فورا يبقى واحد اطلق الأسرار على المعاصر اثنين اطلق أبصال السوق ثلاثة ابدأ صلي صلق موايزها وراء كده شعر حبيث على الصلح معايدة خلاص بك أنت صلي بأيك نفسك في كده من 4 قد أنت تصلي في المنزف الواحدة أفضل صلاطين ورأيهم شرق وعملت <تصفيق> <تصفيق> الهاتف إنه أخش في مرة واحدة كده مرة واحدة يا جماعة الأكد من مع واحد ممتدد عايد يثنيه أذو ساعة واحدين أبوه رجيب أبي الوصحة واشد أي ذنب محسوج عليه كيلو اثنين في أحد السوبر تلاتة ابدأ صل في البيت لتصلي في وقتها أربعة ابدأ عند الصلاة في المسجد ، عشان بعد صلاة أربعة تشرق تبدأ الصلاة في خمس في المسجد. خلي آخرهم صلاة سكر بعد وصلت الأربع تنين صلاة سكر ها عملت دي تعني هنقل على بعدها ، حافظ على ثلاث حالك كويس أول يوم إله عصير إصقق ولو تبس بساعة في اليوم ودعي كتير على قبل ما تقدر وحفظ يجوزك الثلاثين والله أنا لا يعيش أحيان كثير لكن هذه الأطفال ممكن تخيل مع العلم اترك اترك اترك اترك اترك اصحار السوق ثلاثة ابدأ تقضي وربع ثلاثة سنة ابدأ انت تقضي في المسجد حفظ على ثلاثة حاجات ومن ثم ده مهم جدا جدا جدا وتعالى بالذات يا رب تسبتني يا رب قني على الخط يا رب لا ترجعني للمعاصي يا رب تحفظني ادعي على قد ما تقدر قوي امن الحق حقا موضوعني اتباعه امن بكره ربنا موضوعني استناده ادعي الثبات كتير قوي والاخلاص كتير قوي ادعي ثلاثة حاجة مهمه قوي خطط عليها احفظ الجزء التالت ليه بعض الافكار تبقى بسيطه وصلي جيداً ديك إن شاء الله يوم واحد في الأسبوع انت في ذلك انت بتعمله ده عملت النقل مع ربنا مقالا كبيراً خذبك بعد كده احضر معطاق القرآن وإن كان أنا أحضر معطاق القرآن بعد كده احضر على صحب الصالحين دور على صحب تلينين ودعي ربنا من يوضع صحب تلينين بعد كده ابدأ كلمة صحبك الدين وقوم بإديهم والله إخوانا اللي عيان للسبع سقوات دول مش هيوقع إن شاء الله إن عيان للدول هتوصن بطريق المحافة بالسبع دول عجل إيمان الزربي أنا بحطك عالطريق بحطك عالتجاه الزربي ويقول أقول، السكة هاي؟ لو عملت السبع دول، الطريق ليس لوحظة ووافعة اوعى بالسكر إنه قلبت مربنا مرزمت بحضور دكس ودكس لا، العملان مش عالية درس إخوانا، أنا النهاردة بدي درس بكرة ماجي فلان بييجي دبس عمدة مكان الإسلام بيقطع على شخص عمدة مكان الإسلام بيرتبط بالعروس شخص يسأل لو الدب كده مش موجود الناس دي إن إذا ما حيد الناس دي حتبطل محاضرة على ذنها وعلى صعيدها على هل تمس مرتبط بالإسلام مقابلة الناس تسير إلى ضعف ما تقوليش الحاجات اللي انت قلتها بصعبة ثم التعلم صعب بل أصل خمسة 15 سنة تعلم ليه ما أقولش تعلم صعب ليه ما أقولش يا خمسة عشر سنة تعلم لا يعني السكة كان ما جهص صعب وتدبيس لو صعب طب مش ونجحت في صعبة صعبه وجايبان فلوس صعبه اشمعنى الله يجزيك كل الخطوات كثيرة كثيره وحققها وانت بتعمل الخطوات اللي انا مستهدفها دي في الصفحه بتاعتك وهنزل كل جهده خلال السنة دي او في السنه اللي من 6 اشهر للسنه تشوفها بتعرب لك ونفسك صدق قوم في كلمه فانك واصحابك عليك والناس قومك وههقع في المعارك تاني وهقع في الزلذه مره بعد مره وهقعد اعرض عليك الفتن مره بعد مره وهفضل في امتحان مستمر ما تخش ربنا معاك حافظ على سبعه دول نقولهم تاني بسرعه نقول الوصفه والله يا اخوانا انا بقول لكم بصدق شديد وبقول لكم بتجربه أنا رميت بيها وشفت نتائج مر بيها وشفت علاجات رجعته ووصلوا لحته بتقولوا دلوقتي العالم الفلاني والعقل الفلاني من 10 سنين ما كانش عنده الفلاني كانت الناس صغيرة لسه داخل الجامع برجلية نفسه يصودي يفتح يفتحه بذلك ويغيّد نقوله واحد إياكا والأسرع على المعافية تحدى عن الأسرع صوره اثنين كثرة أبخار السودة ثلاثة ابدأ أبخار الأبخار موعدها أربعة ابدأ في المسجد خطوة خطوة إياكا تدخل مرة واحدة واحدة إن هذا في المدين في إدرس أنا بدأت تصلي في المسجد واحدة واحدة يلا. شذي بقى وحفظي على ثلاث ذكر يومي لما فيه تقرأ الخؤان يومي دعاة يومي يا رب احفظني و يا رب يهض يا رب تفهمني علمني احفظني دعاء يومي احفظ الجزء الثلاثين وبعدين ساعة ها. وقفة السير وصدي دي بالليل ولا نوم واحد في الأسبوع هتنضفت قوي، هتتغفر الحجرة قوي, قوي قوي جايرة بمسمع ها؟ عملت دي ابدأ اتعلم احضر مقرأة في المسجد و احضر في المسجد عشان تريد القوان عملت دي احضر على أصحار الصلاة عشان تريد على أصحار ابدأ اتكلم أصحارك في الدين على قد ما تتعلمت لا تخفش، العجل خلاص. ربنا القول هايخض الظهور فالخط وخط وخط، هايخضر يرقيك وانت مش عارف انت بتتقي ازاي، والله، هتبقى تتلاقي لو عملت دول مع شوية مجاهدة، وحترقى في المعاصي، وحترجع خطاوط لورا، وحتتوب، وحتضر التوبة ملازنة ليك، وحتلقى ربنا بيكبرك، انت مش عارف بجاج، وبيرتق بيك، وبيفهمك، وبيعليك، وبيدخلك من لرجlarını وجدها بيت بإذ بسلسة بالمعاني التي نحتاجها عن السبب ألوبiento كذلك يببونت في رفع ي 안녕하게 شعر ربنا قوي. أنا ماتفي الحياة، هذا الكلام نعم ناس إذن كاذا؟ نتيغك بهذا بق� ولكن قل هذا كلنا أجل هذه أستردنا ولكن لا يا ربنا لك الحمد وكما ينبج في جلاله وكما يا رحمة الرحيم、「يا الرحمة يا رحمة الرحيم، لا تورك حمد أنت نجوس سماوات وارجمن فيها، ولكن الحمد أن تنوس سماوات وارجمن ولكن الحمد أن تغيوم سماوات وارجمن فيها، ولكن الحمد في أن الله أخو رعاه، أخو يخاف رعاه، أخو جن رعاه، الله عليه وسلم رعاه، الله هو المصلح على سبيلنا محمد في الأولين، المصلح على في الأفلين. اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا كلها دفنا وملها أولها ولا أتبعها على ميتها ما علمنا منها وما لم نعلم اللهم اغفر لنا جدنا وهزنا أنا وعندنا وثل ذلك عندنا. اللهم اغفر الذنوب عظيمها وحقيرها كبيرة وصغيرة. اغفر الذنوب رها وعلان يا أنا. يا رب اغفر الذنوب الأسرار. اغفر الذنوب الأسرار. اغفر ما شرحن عليك يا رب في ضمانات الليالي وفعلناه وعاصي. اغفر ما شرحن عليك فيه يا رب و اختفينا عن أعلم الناس فعطناك. اغفر يا رحيم اغفر يا رحيم تب علينا استغفرنا يا, يا رحيم اغفر لنا فليس لنا سواك الله مغفر الذنوب كلها اغفر ذنوبنا اغفر عيوبنا ارحم ضعفنا ارحم ضعفنا ارحم ضعفنا يا رب ارحم ضعفنا وبين يديك فرحمنا ضعفا وبين يديك فرحمنا ضعفا وبين يديك فرحمنا نترك الذنوب ونطلب لك الا نعود ثم نعود وخذ بايدينا يا رب لا قوة لنا إلا بك فأعنا فأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك حبب إلينا الإيمان يا رب حبب إلينا الإيمان زينه في قلوبنا كره إلينا الكفر والفسوق ومعسيان اجعلنا من الراشدين اجعلنا من الراشدين أخرج حب الدنيا من أنفسنا يا رب لنا أن تستعيننا على المعاصي وتخذنا إلى الغفلات والشهوات ساءت أحوالنا وكثرت ذنوبنا وعظمت قطايانا ولا من ولا من منك إلا إليك أَعِنَّا أَعِنَّا وَخُلْ بِأَيْدِينَا يا رب لا تخرجنا من هذا المكان الا وقد غفرت ذنوبنا وتزيذ عيوبنا يا رحلت ضعفنا وجبيت كثرنا واقفت لأيدينا. يا رب لا نقوم من هذا المكان الا وقد حرمتنا على النار. يا رب لا نضيق حرب النار ولا تكون النار ولا قريب النار ولا عذاب النار. ولا نضيق ان نحجب عنك يوم القيامة. ولا نضيق ان نلقى في جهنم ولا تدالي. ولا أن تقصد علينا اجواب جهنم نجنا من النار فان حرها شديد وقعها بعيد ولها مطابع من حديد عليها ملاكه غمار شلال لا يعصون كما أمرقهم ويفعلون ما يؤمرون الجنا من النار يا رب الجنا وآبى إلى ورمها من النار نعود بك أن نتغب في جهنم ولا لحظة واحدة يا رب يا رب آبى إلى ورمها لنا حلم النار علينا يا رب حلم النار على كل ما حضر يا مجيب الدعاء يا مستغون العون أن لكم نسألك اليوم ضغاءة من النار نسألك اليوم نجاة من النار اعتق بخابنا اعتق يا رب كل لقابنا الليلة يا رب جعلها اسعد ليلة مرت لنا بعض رقابنا من النيران لا نضيق غمرك لا نضيق عذابك لا نضيق غمرك ارحمنا فليس لنا سواك نجنا من النار اقتلنا عليك ان تنجنا من النار اقتلنا عليك باسمك الاعظم الذي اذا دعيت به اجبت فإن قد أسلنا لك ووقفنا لك وتحذنا لك وتعودنا لك اغفر لنا ونجينا من النار اغفر لنا ونجينا من النار ارحم آبائنا وأمهاتنا حرّ النار على وجوهنا على أسادنا على أعيننا على قدوبنا قلوب آبائنا الى وامها تينا واجد بنا ارحمنا رحمنا اذا غسلونا رحمنا اذا كفنونا رحمنا اذا وضعونا في التراب رحمنا اذا اهالوا علينا التراب ارحمنا عند سؤال الملكين ارحمنا في ظلمة الصعود، ارحمنا في وحشة الصعود، ارحمنا إذا رقصنا بين ذي، ارحمنا عند ضطج الفسوق. نسألك يا رب أن تنجنا يوم الصراط، نعوذ بك من ظلة فوق الصراط، نعوذ بك من حب على الصراط، نعوذ بك يا رب من حب على الصراط. نسألك أن نغ عليك فرقة العين يا رب، نسألك الجنة. يا رب يا نجيب الدعاء يا رب ضعفاء يا رب مساكين بين يديك طلقنا البيوت والأولاد وجئنا إليك يا رب ما حضرنا إلا لك ولا جمتنا إلا لك ولا احتبتنا الثعب ولا المشقة ولا معلت إلا لك يا رب يا نجيب الدعاء اكتبنا أجنعنا الآن من أجل الجنة يا رب ليس هذا عليك العزيز هذا عليك هيل يثير ونحن الضعفاء المساكني وأنا الضغني عن عذابنا اغتبنا كلنا من أهل الجنة يا رب أغتبنا عليك أن تغتبنا أجبعين في أهل الجنة يا رب بأسقى رجل منا الآن اغتب لنا يا رب بأسقى مرأة بيننا الآن اغتب لنا اغتب لنا. لنا ارحمنا خذ بأيدينا ارضى عنا ارحم ضعفنا ليس لنا سواك ليس لنا إله سواك نبعوه ولا رب سواك غلجوه يا رب نتذلل بين يديك ونحشع بين يديك يا رب يا لنا لا تمل من إلحاف السائمين نسألك, نسألك العفو نسألك العفو نسألك أنت عفو اعفو عنا يا عفو عنا يا عفو اكرمنا يا ارحمنا يا رحيم طب علينا يا تواب خذ بأيدينا يا قوي ربنا خيئنا ولا نحن لا تضيعنا ونحن نحن ولا تخيبنا ولا نحن ندعوك نسالك الامن يوم الوعيد نسالك الامن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود نسالك الجنة يوم الخلود نسألك الجنة لوم الخلوط نسألك مبوحفة النبي في الجنة نسألك النظر إلى وجهك الكريم نسألك الشوق إلى إلقائك نسألك الشوق إلى إلقائك نسألك حبك وحبك أحبك فلمنه يا قد يا رب قلوبنا احبه الدنيا واحبه الشهوات وعاقه النساء فاحبه اللعب واللعب والعلل والاموال والشهر ولا تفكوا ان تصحوا راحتي اوضحها احبك اوضحها يا رب ضحك راحتي برجو يا رب, رب نقسم عليك نقسم عليك إنا نعود إنا بيوتنا إنا وقد خذبت حبك في قلوبنا يا رب لا رب لنا نعود إلا بيوتنا إنا وقد خذبت حبك في قلوبنا أرضنا حبك أرضنا حبك نسألك الشوق إلى الطائف نسألك الشوق إلى الجنة نسألك الشوق إلى الجنة نسألك الشوق لروحية وجهك الكبير املأ قلوبنا بالشوق إليه املأ قلوبنا بالعنكرك وبكتابك يا رب اللهم إننا عبيدك بنوا عبيدك بنوا إماءك مواصينا بيدك ضاغ فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو أن نبتاه أحدا من خلقك أو استأخرته في علم غير عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور قلوبنا ونها لهموبنا وهموبنا ذكرنا منه نسينا علمنا منه ما جهلنا يا رب يا رب هذا تضرعنا وهذا بكاؤنا وهذا خشوعنا وهذا ذلنا بين يديك وهذه حاجاتنا وضعناها بين يديك ونحن الضعثاء المساكين الذين عطوا قليلا يا رب يا رب جئناك جئناك ووقفنا بين يديك يا رب لا تتركنا يا رب لا نذل خذ بأيدينا يا رب صعبت علينا الدنيا وتترك علينا الشهوات نشكو إليك دفاة العيون، نشكو إليك بوله الخروب، نشكو إليك غلبة الهوى، نشكو إليك بطول الخلوب وقثوة الخلوب. يا رب لا يلينها بثوابنا. يا رب الخلوب بينادي، أصلحنا يا رب، أصلحنا يا رب، أصلحنا يا رب. ليت لنا السماوات يا رب خطف عزينا. يا رب عبيدك المساكين بل تشغيك يا رب ارضى عنا ارضى عنا ارضى عنا ارحمنا ارحمنا يا رب يا ذنهلان والإكرام نسألك سؤالا ليس لأمسنا ولا لأمنا وأخاربنا نسألك يا رب للإسلام فك أسر المسجد الأقصى فك أسر المسجد الأقصى يا رب احساكم يا رب صلّه إلى المسلمين يا رب يا رب إلى المسلمين يا رب إلى المسلمين يا رب إلى المسلمين النعيم علينا بصلاتٍ في المسجد الأقصى وسجودٍ في المسجد الأقصى وركوعٍ في المسجد الأقصى وعكاسٍ في المسجد الأقصى وشهدٍ في المسجد الأقصى وعندك إنكنا نشكرنا بحبيبك محمد وعلى صراط عنا نشكرنا بحبيبنا محمد وعلى صراط يا رب يا رب انظر لنا الآن بعين الرضا يا رب انظر لنا الآن بعين الرضا يا رب استجب يا رب استمع كلامنا وصبر طلبنا اللهم إنا رشهدك أما كلما أردنا أن ننتهي من هذا الدعاء وجسنا أن الصلوب تفشع والعنة تترف يا رب اغفر لنا اغفر لنا ننحو عليك مرة بعد المرة اغفر لنا ثبتنا يا رب احفظنا احفظنا احفظنا يا رب استجد يا رب استجد يا رب استجد يا رب استجب يا رب يا مجيب الدعاء استجب هذا الدعاء كله يا رب يا رب يا رب آمين آمين أظهر هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجرد وعليك كلان ولا حول ولا قوة إلا بك الحمد لله رب العالمين.